الدنيا والآخرة ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإنت خالقهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم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 والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن ولا تقابهن حتى يقهر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 121-وبشر المؤمنين 122-ولا تجعلوا الله عوبة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم